لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم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 يا من يجيب المضطر اذا دعاه يا من لا يرد باسُه ولا معقب لحكمه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 يا من رجا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكا يا من كان نعمة المجيب لنوح لما دعى وبرحمته كشف الضر عن ايوب لما نادى احفظ الله منا بلا دنا من شر الاشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم البس بلادنا لباس الامن والايمان وقدم علينا امننا واستقرارنا وعقيدتنا وقيادتنا اللهم من اراد بلادنا وامنانا وعلما انا وولاة امرنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه اللهم اكفناه بما شئت وانت السميع العليم اللهم انا ندراء بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم مكن للرجال امننا من ايدي المفسدين وسلحهم بسلاح العقيده والدين واجعلهم يا ربنا من المرابطين املأ قلوبهم ايمانا ويقينا بالنصر والتمكين اللهم وتقبل من مات منهم واجعلهم في ايداد الشهداء الصالحين اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرما ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير